وحبيبي ساكن في الحزين ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحزين وعشان أنول كل الرضا يومات رحل مردين مي السيدة da gisi زي الغزال يوماتي أهضر حينا علشاً حبيب زي الغزال يوماتي أهضر حينا وكل واحد عني قال عاشي عاشي وقلبه وقلبه ألفه مش هنا وانا قلبي متحير ما بين السيدة ويزينا الحزين ساكن في حي وحبيب ساكن في ندر علي يا لو يميل ويحب يسعد مهجتي وحياتي لا رد الجميل للي هداه لمحبتي ندر علي يا لو يميل ويحب بي سعيد مهجدي وحياتي لا رد الجميل للي هدا لمحببتي واثب بنفسي جمعت لين سيدي ده يا حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين وعشان نول كل الرضا يومات رحلو پب الکری پتن يا ريت كل عا نسي والحب يجمعنا يجمعنا سوا والبرحه دي بقى فاضيتك من سيده ريسيت